إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر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 وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة اللمزة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة اللمزة إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَيَلُّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةً إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ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 إِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَيْلُلْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ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 وتواصوا بالصبر ويل لكله ما زت إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكله إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرَ وَيْلُلِّ كلِ هُمَزَةٍ وَمَزَةٍ يُلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرَ ويل لكل همزة المزه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة المزه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل مزت الل مزه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِال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 إلا الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكله ما زت الل مزه آمَنُوا الذين الصَّالِحَاتِ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا ويلوا لكل همزة اللمزة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويلوا لكل همزة اللمزة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق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 إِلَّاmileلَّ يَالْلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ وَيْلُلِّ كُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ إِلَّاYOculesَّ إِلَّاdropِذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ ويلٌ لكلهم ازة اللمزة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويلٌ لكلهم ازة اللمزة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكلهم زفل لمزه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة اللمزه إلا الذين آمنوا وعمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة إلا الذين آمنوا وعمنوا الصالحات وتواصوا بالحق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 ويل لكل همزةً اللمزه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزةً لمزةً إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق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 وتواسو بالصبر ويل لكله ما زاتل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسو بالحق وتواسو بالصبر ويل لكله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 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بالحق وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ويل كله مزة لمزة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكله مزة لمزة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكله ما زاتل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكله إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَتِ اللُّمَزَهُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ